أما بعد فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الحديث التاسع من أحاديث عمدة الأحكام وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمنوا في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن غريب الحديث كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى وكذلك فرأنا المعنى الإجمالي الذي ذكره وتوقفنا عند قوله ما يؤخذ من الحديث وذكرنا في هذا أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه أي كان يحب التيمن ما استطاع شأنه كله كما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ومن هذا قال الحافظ في الفتح رحمه الله واستدلوا به على استعباد الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وقولها وفي شأنه كله عام يخص كما قال ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن كيمية رحمهم الله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى من خلال شرح أحاديث الكتاب المذكور قال شيخ الإسلام ابن سيني رحمه الله تعالى قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمين إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والاتداء بالشق الأيمن في الثواك ونفس الإبر وكاللباس والانتحال والتردل ودخول المسجد والبيت والخروج من الخلاء ونحو ذلك وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدفول الخلاء وفلع النعل والخروج من المسجد والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى ويمكن أن نقول إن الأمور ثلاثة أولها ما كان ظاهرا أنه من بابه التكريم فتقدم فيه اليمنى والثاني ما كان ظاهرا أنه من باب الأذى فتقدم فيه اليسرى والثالث ما لا يمكن إلحاقه بأحد منهما فالأصل فيه التيمّن إذ أما ظهر أنه من باب التكريف فتقدم فيه اليمن وما ظهر أنه من باب الأذى ونحوه فتقدم فيه اليسرى وما يشتبه أمره فلا يمكن إلحاقه بهذا أو ذات فالأصل فيه التيمّن لعموم قولها وفي شأنه كله قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح ووقع في رواية أكثر الرواة بغير واو يعني في شأنه كله وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو وهي الذي اعتمدها صاحب العمدة الذي أشرح كتابه وهل بين إثبات الواو وحذفها من اختلاف على الرواية وفي شأنه كله هذه المشهورة او الاكثر والرواية الاخرى بحذف الواو في شأنه كله هل بينهما اختلاف ام ان معناهما واحد ايه والكلام طيب صدق ها ها فأصحيح. فأصحيح. وفي شأنه كله عم من قولها في شأنه كله الجواب على إفداث الواو واو واو فإن الحديث ظاهر أن التيامنا سنة حمد في جميع الأشياء, في الأشياء لا يختص بشيء دون شيء, شيء ولفظ كل, كل صريح كل في العموم حمد خاصة حمد وأنه جاء توكيدا لكلمة حمد شأنه, حمد شأنه حمد وهي مفرد مضافة فتدل على العموم بمفرديها فكيف إذا أضيف إليها لفظة كل يعني لو قالت كان سلم يحب التيمنا في تنع عليه وترجله وطهوره وفي شأنه هذا يكيب العموم لأن كلمة شأن مفردة مضافة فتفيد, فتفيد, فتفيد العموم. العموم فاذا اضطنا اليها لغة كل فهي ايضا نفسية بالعموم كيف اجتمع عندنا ايه عمومات الاول في كل والثاني في الايه الاضافة نعم الا ان هذا العموم قد خص كما قلنا منه ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولحاجته وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أبا رواه أحمد وأبو داود وظاهروا إسناده الصحة لكن الراجح أن فيه انقطاعا وأما على روايتي في شأنه كله بدون الواو فليس فيها هذا العموم قال في الفتح وأما على إفقاطها فقولها في شأنه متعلق في يعجبه. لا بالتيمن أن يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله اي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك لبقى كأنه قفر على الايه هذه الاشياء الثلاثة المذكورة لكنه كان يواغب على التيامن فيها لا يتركها بحال من الاحوال اذا افقطنا الايه اذا افقطنا الواق واذا اثبتناها فدل ذلك على عموم حبه للتيامن ما لم يأتي دليل يقدم التياب نعم وهنا مسألتان او نتكلم الاول على ما الشيخ من فوائد الحديث قال ما يؤخذ من الحديث اولا إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا قال النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في, في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بغضها استحب فيه التياسر ثانياً إن جعل اليسار للأشياء المستقدرة هو الأليق شرعاً وعقلاً الثالث إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهديدهم ووقايتهم من الأبرار أين او من أين استفيد ذلك؟ ها؟ ايوه لانه لو استعمل مثلا عزكم الله يده اليمنى مثلا في استنجائه مثلا او في التمخص او الاستمثار او نحو ذلك في الامتخاط او الاستمثار او نحو ذلك ثم استعملها ايضا في الاكل والشرب ونحوه فممكن ان يتعلق في هذه من النجاسات ونحوها ما قد يحدث له يحدث له شيء من الانفاء او الضرر او نحو ذلك اظن قصد هذا الرابع ان الافضل في تقديم الوضوء مياه من الاعضاء على مياسرها قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه وقال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة وذكرنا ما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا بأس أن تبدأ بالشمال في وضوئك ده إمتى إذا كان العضو الواحد فيه يمين ويسار كاليدين والرجلين نعم هنا بعض المسائل لم يتكلم عنها الشارع اولها لو ان انسانا اراد ان يكرم بيوفا عنده في الدار هل يستحب له ان يبتدئ بيمين المجلس ام يستحب له ان يبتدئ بذي الحق كالعالمين والضيف والوالدين وكبير السن ومن هم في صدر المجلس ثم يأخذوا بعد ذلك عن يمينهم الواضح أم مش واضح الآن عندك قيوب وتريد أن تكرمهم ولهم منازل متفاوتة فتبدأ بصاحب المنزلة ولا تبدأ بميمنة المجلس يعني تدخلت من البائد مثلا هذا يمينك هكذا فتبدأ بيمينك ولا تقصد صاحب الفضل فتبدأ به ثم تأخذ بعد ذلك عن يمينه يعني مثال واضح الآن تدخلت من المسجد دول تبدأ من هذا المكان ولا تأتي مثلا للشيخ عمر باعتبار الصاحب الفضل وتبدأ به سامروي يكمل الشيخ عمرو أيهما أولى, أولى, أولى. بالكبير لماذا كبر, كبر كبر باب, باب والميمنه باب, باب, باب, آخر. باب اخر لا سيه مو عندك كم. الان حديث كان, كان يحيق تيمنا طيب حتى لا نصل الكلام كبر ثم يمن كذا كالله خير يعني هذا جمعت بين الأدل نسأل فيها قولين لأهل العلم رحمه الله تعالى القول الأول يقتبئ بأيمن القوم ولو كان صبيرا واحتجوا بعموم قول أم المؤمنين عائشة وفي شأنه كله وفي شأنه كله يدخل فيها هذا الباب غيره والوجه الثاني أنه يبتبئ بالحق أولا ثم يأخذ عن يمينه بعد ذلك واحتج بما ثبتت الصحيحين وغيرهما من حديثه أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بالماء اختلط بماء أو خلق بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فشرب ثم أعطى الأعرابية وقال الأيمن فالأيمن وفي الصحيئين أيضا من حديث فهل بن فعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء فقال للغلام وكان ابن عباس رضي الله عنهم أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا اثر بنصيبي منك احدا قال ففله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه القاسم المشترك بين هذين الحديثين ايه حديث الاول اتي بلبن قد شيب بالماء الحديث الثاني اتي بشراب فهنا. فهنا. فهنا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ميمنة المجلس واكتدأ به الساقي أو الآفي بالشراب لأجل هذا وإما أن يكون في غير الميمنة في وسط المجلس مثلا وقصده الآفي بالشراب بمكانته إذ هو أعظم الناس حقا في المجلس ما احتمل ولا مش ما احتمل؟ طيب اي الاحتمالين اقرب؟ والظاهر والله تعالى اعلم انه الاحتمال الثالث انه صلى الله عليه وسلم لان كان ذأب النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس وسط اصحابه حتى كان يأتي الاب لا يعرفه حتى يسأل اين محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يرتع عندنا انه كان في وسط المجل والآب بالشراب قصده لفضله ومكانته صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتلوه في المنزلة من يكون على أثره فهذا يرجح القول الثاني اللي هو يبدأ في صاحب الحق ثم يأخذ عن يمينه بعد ذلك جمعا بين الأدلة وظاهر قوله فثل له رفسلم في يده انه كان يحب ان ياذن للنبي صلى الله عليه وسلم لاعطي الاشياء ولكن صاحب الحق اولى به والحق يعلو ولا يعلى عليه حتى ولو كان صغيرا حتى ولو كان صغيرا ان لا بد من مراعاه الاحكام الشرعيه حتى وان جاءت على سلاف اهواء الناس ومرادهم ونحو هذا لكن البعض زعم في هذين الحديثين أنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا نقول إن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي طلب الشرار فأتي به لأجل طلبه لا لأجل مكانته وقدره وهذا أيضا يحتاج إلى دليل نعم نعم لا. لا يمين صاحب الحق. صاحب, الحق. صاحب الحق خلص شيخ عمري جالس هذا إذا بعده ببعده. أخونا الكريم مهكب نعم نسألة ثانية, ثانية. هل يمسك السواك بيده اليمنى ام باليسرى نقولنا الان استحب بالتفاق ان يبدع بالشق الايمن من الفم لكن يمسك السواك بيده اليمنى ام بيده اليسرى المشهور من مذهب الحمثية والمالكية واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة يمسكه بيده اليمنى وقيل التسوك باليد اليسرى افضل وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره بعض الحنابية ورجحه العراقي رحمه الله تعالى في الطرح وانتصر له شيخ الاسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى وقيل إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار وإن تسوك لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفا يكون باليمين وتحصل في المسألة كم قول ثلاث قول الأول تقديم اليمين والثاني اليسار والثالث تقصير آه وهذا الخلاف مبني على أنه السواك هل هو من باب التطهير والتطيب هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القاذورات فإن كان الأول استحد فيه أن يكون باليمين كالمضمضة وإن كان الثاني قدمت اليسرى كالاستنثار والاستنجاء والذين قالوا إنه من باب التقصير والتطيب اتدلوا على ذلك بعدة أمور منها تسوق النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ربي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك في قال ولو كان من داب إزالة القادورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوارى عن الناس قالوا لأن السماء وما فيه ليس نجسا حتى يلحق بالافتنجا وإذا كان طاهرا فهو من باب التطهير والتطيب كالوبوء فيقدم فيه اليمين ويباشره باليمين وكالمضط فيها تطهير للسم وتباشر باليمين واستدل على أن ما كان من باب التفسير يكون باليمنى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه ثلثا كانت يد رسول الله تسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان فيه من أذى وتقدم أن في إسناده انقطاعا على الراجح وحديث الباب أيضا من أدلتهم واعترض عليه الحافظ العراقي في الطرح فقال ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه فإن المراد منه البداءة بالشبط الأيمن في التردل والبداءة بلبس النعلي والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطفر والبداءة بالجانب الأيمن من الفمن في الاستياب يعني, يعني شيء, شيء, شيء في يمين, يمين وفي يسار فيبدأ باليمين بي أما أمر لا فيه يمين ولا يسار يعني يحتاج إلى واحد فقط إما باليمين وإما باليسار فهذا ليس في الحديث ما يدل على إثباته ولا نفيه, نفيه نعم ومن أدلتهم أيضا القياس على المضمضة قالوا فإذا كانت المضمضة فيها تصفير للثمي ومع ذلك في ذلك اليمين فكذلك السواك قالوا والسواك عبادة مقصوبة تشرع عند القيام للصلاة وإن لم يكن هناك وسه وما كان عبادة مقصوبة كان باليمين وضع الكلام يعني السواد مقصود ولا وسيلة من المقاصد ولا الوسائل نتكلمنا في هذه المسألة والفرق بينهم لما كنات نتكلم فيهن في مسألة حكم الوضوء وهل تلزم فيه النية ولا لا تلزم فيه النية قلنا ما كان من باب المقاصد فتلزم فيه النية إجماعا وما كان من باب الوسائل ففيه خلاف فقلنا الوسيلة هو ما كان مشروعا لا لذاته ولكن لغيريه فهنا استواك مشروع لذاته ام انه مشروع لغيره اللي هيقول مشروع لذاته يقول لماذا قل انت انت انت انت قلت لذاته قلت لغيره طيب لماذا طيب طيب نعم. نعم هو لما نفرق بين الوسيلة والمقصد الوسيلة تكون داخل ضما في المقصد وثوابها معقود بتحصيل المقصد يعني لما يقول النساء سلم مثلا لا صلاة بغير طهور يبقى دا ايه الظهور ايه ظهور ايه وسيلا لانه دخل في المقصود وهو الصلاه الصلاه ماشي. ماشي؟ طيب لو ماشي. جاء لا. للوضوء نفسه فضيلة, فضيلة. وترتب, وترتب عليه أجر يبقى ايه؟ يبقى هو مقصود يبقى لذاته, يبقى لذاته يبقى لتحصيل الأجر المترتب عليه, عليه. فلم نسلم يقول الطهور شطر إيمان الإيمان وكل ما من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيه نفسه إلا كانت كفرة له إلى غير ذلك يبقى لما ترتب على العمل نفسه ثواب. فدل على انه مطلوب لذاته. يبقى دخل في باب المقصد ليه? لان المرأة يفعله سواء قصد ما جعل وسيلة له او قصده لذاته. ممكن تتوقع مطلج ولا ولا لا? وممكن تتوضى عشان تصل فلما تتوضى باعتبار ان الوضوء عبادة يبقى هذا اسم ايه مقصد بانك قصد الاتيان بالوضوء ولما تتوضى لكي تصل بهذا الوضوء يبقى هنا ايه وسيل ابنشوف السواك السواك النبي صلى الله عليه له ثوابا لذاته ام علقه على غيره له ثواب مستقل السواك مطهرة للثم مرضاة للرد ومن هنا تنوعت الأوقات التي يستعمل فيها السواك وهيات في الكلام فيها إن شاء الله وبالتالي هو من باب المقر طيب هنا تقوله إيه إن السواك عبادة مقصودة يعني ممكن راح يتسوق لتحصيل الأشي سواء تغير الفم او لم يتغير الفم وبالتالي إذا كان عبادة مقصودة فهذا يكون بالإيه؟ باليمين لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل وإن كل عبادة مقصودة لابد أن تقدم فيها اليمين هذا يفتقر إلى دليل طيب. ده أدلة اللي قالوا بالإيه؟ تقديم اليمنى في استعمال السور ومن قال يتسوق بيده اليسرى دليله ما قال قتيميه الاقتياق من باب اماطه الاذى تفعيل الذي ذكرناه الاول فهو كلف الانسار ونحو ذلك مما فيه اذى مما فيه ازاله الاذى وذلك باليسره كما ان ازاله النجاسات كلف كالشت... كلف اجمال ونحوه باليسره وازاله النجاسه واجبها ومستحبها بالحسرة وأطال الكلام فالرد على الطريق الأول كما في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 28 والحقيقة الكلام له ولكن القول الأول أوجه وأقوى ويؤيده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه اللي بلكوا الآن نقول الحديث اللي معنا خارج عن حل النزاع لأن التيمون معناه بدأ بين اليمين ثم يأتي بيه اليسار طالما ان العضو فيه الجزئين انما ده فهيش جزئين يأما يمسك باليمين يأما يمسك بالشماش فما يصبحش الحديث هنا واللي يأتي بهذا الحديث في الاستدلال في هذا الباب فهو بعيد عن محل النزاع انما في اقول من مؤيدات القول الاول اللي هو تقديم اليمين حديث ام المؤمنين عائشة في صحيح البخاري قالت دخل عبد الرحمن ابن ابي بك رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن كوان رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني علق بصره به ولم يصرف عنه نعم فأبده بصره فأخذت السواك فقضمته أو قالت فقصمته في الضاد وفي الصاد الضبط صح ونقطته وقيئته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنئ به في محل الشاهد هنا الله يبارك فيك ده الله خير المتفق عليه. المتفق عليه بنص, المتفق بنص كلامي في تيميه رحمه, رحمه الله تعالى إن الله صلى الله عليه كان يتناول الأشياء ويناولها في يده اليوم فالظاهر أن عائشة أخذته به يدها اليمنى من أخيه ثم قضمته وفعلت به ما فعلت وهو بيدها اليمنى ثم, ثم ناولته لمن التسلم بيدها اليمنى فأخذه بيده اليمنى والفحمله فلو نقله تفسلم إلى اليد اليسرى لسترعى ذلك انتباه أم المؤمنين وما قالت ذلك. ذلك ولا, لا. ولا, لا. ولا لا. انا قلت ايه؟ قلت هذه النقلة في حد ذاتها ان يأخذ باليمين ثم ينقل الى الشمال ويستعمل بالشمال ما كان الام المؤمنة عائشة ان تغفل عنها لانها نقلة غير طبعية ما تقولش ممكن احنا بتتكلم الامت في دا ليس دليلا في الاصل ولكن يستأنس به لترشيح قول على قول انما يمكن هذه احنا بتتكلم الامت في اقرب الى الاستعاد يعني عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت اشياء دقيقة جدا مثل هذا يسترع الانتباه ولا لا يلفت الانظار ولا لا لو نقل من يمين الى شمال ما كان لهم المنحة ان تخفل ابدا عن هذا الفعر وكانت قال فاخذه بيمين ثم اداره في يساره وتسوك به هذا هو الوضع الطبيعي لحرص السلف والصحابة بالذات على نقل كل ما دق من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم على افتراض ان التسوق من باب ازاله الابى فهل هناك مماس لهذا الابى ام انه بواسطه بواسطه سواك واسط والواسطه هذه لا تاخذ حكم الشيء الذي يمس الاغه ولا لا ولا بدليل ان نفس لم فرق بين مباشرة الاذى باليسرى حال غسل الميت وامر بلف خرقة على يدي المبسل تحول بين وبين طيب اذا كانت هذه الخرقة تدفع هذا الاذى فما بالك لما يكون السواك او اليد نفسها بعيدة عن محل الاذى والسواك هو الايه المباشر يبقى اقصى ما نقول عندما يريد ان يغسل طرف السواك يغسل به يغسل بيساره يعني بعد ان يتسور ويريد ان يغسل طرس السواك او الشعيرات التي امرها على اسنانه يبعى يغسلها بايه يغسلها بيسرار اقصى ما نقوله هنا اما نقول ان يستعمل باليسار لانه من ذات ازالت الاذى ازالت الاذى هنا ليست فيها مباشرة للاذى وانما فيها ايه واسطة الذي يمثل الاذى هو السواك وليست اليد وهو في الحقيقة اقرب شيئا الى المضمضة. المضمضة لا الى الانتسار او الاستنجا سيلحق بالمضمضة من داب, داب او, لا. أو لا. ثم, ثم ان داب الاكثر داب استعمالا داب اليمنى داب ولا اليسرى على العموم, على العموم. الاكثر استعمال اليمنى فلو كان هذا الحكم يختص بالشمال نبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهنرجع ليه كالتقصير اللي ذكرتولك في اول الكلام قلنا عندنا المسألة تحتمل ثلاث امور ما كان من باب التكريم او ما كان ظاهرا فيه التكريم يبقى تقدم فيه اليمين وما كان ظاهرا فيه الاذى تقدم فيه اليسرى وما لا يمكن الحاقه بهذا ولا ذاكب تقدم فيه تقدم فيه اليمين يبقى اقصر عن كله في مدألة استعمال السوق لا يمكن الحاق لا بين التكريم ولا بين الأذى لأن لأ يبقى الأصل في تقديم اليمنى الدقديم لأن هي الأصل, الأصل. واضح؟ طيب ما لك؟, ما لك. شكلك ليس مفتاحي طيب, طيب. <تصفيق> قد يقول قائل هنا الأحاديث <تصفيق> الآمرة <تصفيق> بالتيامن ألا تدل على وجوبه هو الشارح هنا ذكر أو نقل الإجماع عن النووي وابن قدامة إنه لا يفيد الوجوب إنما يفيد الاستحباب فقط. فقط يعني مثلا عندنا قولنا سلم ابدأنا بميامنها هذا إيه أمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بميامنكم وكذلك أمر في حل في حال امتناع أن تكون اليمنى ان تكون اليمنى اول ما ينعن فهذه الاوامر الا تدل على الوجوب وقد ذكرنا في مساله الوضوء بعض الصوارف في هذه المساله ونضيح ما قاله الشوكان في الني قال وحديث عائشة المصرح بمحبة التيامن في أمور قد تفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترم بالتيامن في اللبس اللي هو إذا لبثتم وإذا توضعتم فابدأوا بميامنه المجمع على عدم وجوبه يعني العلماء اجمعهم على عدم وجوب البدء بي في اللبس نعم قال هذا صالح لجعله قرينة تصرف الامر الى الندب ودلالة الاقتران وان كان ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا فيما مع اعتباضها بقول علي رضي الله تعالى عنه وفعله وبدعوى الاجماع على عدم الوجوب دلالة الالتران <تصفيق> على ايه؟ من يأتي عدة اشياء في سياق واحد وفي اخر السياق حكم يشمل الجميع او لا يشمل الجميع يعني مثلا قوله تعالى انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا اجتمع عندنا ذلك كم حاجة ها انما خمر, خمر. والميس والأنصار أيه ثلاثة. ثلاثة هل كل هذه ينسحب عليها الحكم لرجس من حمل الشيطان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هنا هنا كل ده داخل في التحريم لأن الحكم بادئ في الأول لكن كل أجد كيما أوحي إلي محرما على طاعم يقعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو نحما منذير فإنه ريش خلاص اتفعنا أن دي كلها محرمات لأنها منصوص عليها في البداية طيب هل الركزية هنا تأتي على كل المذكور ولا على آخر مذكور فقط هي فيها خلافة لأن العلماء ليه؟ قالوا لأن بلالة الاقتران هل تصلح في الاحتجاج ولا لا تصلح في الاحتجاج الظاهر الله أعلم أن هي ليست قوية في الاحتجاج لأنه ممكن تأتي عدة أشياء تحت حطن واحد او تأتي عدة اشياء في السياق واحد ويختلف حكمه يعني الله جل لما قال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصابه الاكل من الثمر واجب ولا مستحب مباح مشروع المشروع اما مباح او مستحب ان لو نفسه اتاقت اليه وما اكلش فممكن يتضرر بهذا انا اقول مشروع والمشروعية يدخل فيها الاباحة والاستحباب طيب واتيان الحق واشف تبقى مع ان السياق واحد الا ان هنا ده اخذ حكم والتاني اخذ حكم مغاير فمن هنا يقوله دلالة اكتران ضعيفة في الاستدلال ولكن هي فعلا صالحة هنا ليه صرف الامر من الوجوب الى النذب مع دعوة الاجماع على ذلك وما تقدم من قول علي ابن عبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من انه لا بأس بان يبدأ بيده اليسرى او رجله اليسرى في الوضوء هنا مسألة اخيرة هل يسنوا انت من قال ذلك خالف الاجماع اذا صح الاجماع اذا صح نقل الاجماع فمن يقول بوجوب التيامن فهذا خالف الاجماع السؤال هل الختم ونحوه كالساعه مثلا في اليمين او في اليسار ها طيب والساعة طيب الأول قبل الإجابة على هذا السؤال سؤال آخر هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتماً أم لا ها يسن كلكم وفقين على هذا القول طيب وضابط سمة العادة ما هو ضابط سنة العادة يفعل سنة العادة تفعل ولا لا تفعل لا لا ليس كل ما فعله النبي ولم يأمر بفعله يذكل في عادات فقط لأنه ممكن لم يمكن لهذا الشيء أن يكون موجودا أصلا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا عليه نظرش يقول فإن عادة الأشياء التي كان مسلم يفعلها باعتبار عرفي أهل زمانه وبيئته التي نشأ فيها عادة يعني حاجة الناس كانوا معتادين عليه ففعلها مسلم بهذا الاعتبار أمر معتاد بين الناس العربي كان معروف انه يلبس لباس معي او بيعمل عمامة بشكل معين او بيتصرف تصرفات معين سبحانه سلم كان يفعل هذه التصرفات من دقي ما عليه الناس في اسمها سنة العادة انا اقول ضابط سنة العادة لما اقول ضابط سنة العادة اي تفعل او لا تفعل واطلاق كلمة سنة على مثل هذه الامور هل هو صحيح ولا غير صحيح ليه؟, ليه؟, ليه؟, ليه لا هو ابتداءا عندما نطلق كلمة سنة, سنة فالذي ينقضح في ذهب سنة تشريعية التي يؤجر صاحبها او يؤجر فاعلها انتثالا فاول ما تقول هذا الشيء سنة فذهن المستمع ينصرف إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو حق عليه أو رتب عليه ثوابا أو نحوذا فمثل هذا من الخطأ وقد يدخل في باب القول على الله ورسوله بغير عه إذا أطلق بكلمة تذى سنة الشعر فلاني سنة مثلا لبس الخاتم سنة العمامة سنة هل يستوي ذا مع التسوق سنة ليه هنا نقول إن في سرقنا بأدين ما فعله النبي صلى الله العادة أو بحكم العادة وما فعله بحكم الشرع فالسواك سنة تشريعية لأن ورد فيه أمر به وحف عليه ورطب عليه سواب كل ده يجعلوا من السنن الايه السنن التشريعية بخلاف الخاتم والعمامة مثلا نقول لا الناس كانوا يتختمون ايام النساء صلى الله عليه وسلم ولا لا بعضهم كان يتختم والبعض الآخر ما كان بل النساء صلى الله عليه تختم الا لحاجة فيه. كما سيأتي وكذلك الناس كانوا يتعممون ولا لا كانوا يتعممون نفس سلم تعمم ما في اعتبار موافقه الناس فضابط صنه العاده باختصار الموافقه لما عليه الناس ما لم يرتكب حراما او مكروها لان بنقول اللي حمل الناس سلم على فعل هذا الشيء موافقه فقط, فقط العاده الجاري يبقى هنا لما تقول السنه بقى تبقى السنه ايه اني افعل الشيء ده بغض النظر فعل الناس او لم يفعلوه ولا انظر الى الاصل والحامل على فعله عند نفسه صلى أنظر إليه. انظر اليه? انظر الي الحامل هو فعلوا ايه? اذا فعلوا باعتبار او بحكم العادة احنا ايضا ننظر الى الايه? العادة الجارية. واذا فعلوا باعتبار السنة او التشريع يبقى نعمل ايه? نفعله وان كل الناس. واضح? طيب هذا السؤال طرح الشيخ مع في الشرح الممتع وقال الجواب الصحيح لا هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما قال الجواب الصحيح لا فإن لكس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه لأن النبي سلم لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتقد الخاتم فإذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاكم فالبته ولا حرج واذا لم تجري العادة فلا تلبته لانه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به وهذه مسألة لا بد ان نتفقن لها وهي ان موافقة العادات في غير المحرم والشيخ هذا ونضيف والمكروه. والمكروه. يعني الشيخ قال في غير المحرم هو السن لكن نقول في غير المحرم او المقروب هو السنة لان مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباة الشهرة فيكون ما خالف في العادة منهيا عنه وبناء على ذلك نقول هل من السنة ان يتعمم الانسان ويلبس ازارا ورداءا ما زال الكلام لمن الجواب ان كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السن واذا كنا في بلد لا يعلقون ذلك ولا يعلقونه فليس من السنة يبقى هنا ان بعض الشباب او الناشئة يعني نرجو ان يؤجروا على ذلك ولكن لا بد من حكم هذه الامور للطوابط الشرعية ومعرفة مقاصد التشريع لان كما يقولون الانسان مدني بطبعه بطبع الشرع حتى على الالفة والتجانس والقرب مع الناس والتواصل فيما بينهم اكثر من هذا القول المشهور عند علماء الاجتماع وغيره انا علماء الاجتماع يقول له الإنسان مدني بايه بطبع يعني يشد الاختلاف مع الناس والعشرة والأخير لكن لا الشرعة حتى على أكثر من ذلك حتى قد مسلم الذي يخالف الناس, الناس, الناس ويصبر على أداهم أكثر من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أداهم آه. فهنا الضابط احنا بننظر تجيب مثلا ضعب الشباب في 200 نادي الأيام يطل ويمشي شعره يعني واصل الى كتفه ويقول لك ان نفسه كان يطيل شعره فيا سن سنة, سنة ايه فمثل هذا كما قل قد يصل الى بركة القول على الله عز وجل ورسوله بغير عين لان نفسه سلما اطال شعره وكان ربما ضطره خلاص ضطر شعرك انت كما والنفس السلام كان يطير شعره وكان يلبس العمامة وليست العمامة المشهورة الآن اللي بلبسها بعض الناس لا العمامة كان وصفها الآن ما يستطيع إنسان أن يفعله تعرفيني جماعة اللي بيقعوا مثل ثلاثمين هو ده العمامة العربية اقلب ما تكون شبعا ده يعني كان بيرخي احد اطراف هدين كتفين والطرف الثاني يشده تحت حنكه ولذلك لما قموا يتكلموا على مسألة المسحة على العمامة فاتكلموا في مسألة هل يجوز المسحة عليها وان شق خلعها او لم يشك ونحو ذات ده الان زعلا كانت بكتعة مجدودة شدة يعني محكمة جدا على الرأس ومأخوذة من تحت الحنك هكذا ثم توضع في كور العمامة مرة ثانية يعني ليس الآن صورة العمامة النبوية موجودة حتى وإن قلنا بتوع لهم عمامة شكل التبديق لهم عمامة شكل ومعرفش مين لهم عمامة كلها ليست على هيئة العمامة النبوية لكن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بكثر شعره ومش بي مكشوف بين الناس او لبس مثلا كل نصوه ومش الضوطير بتاعته تتحرك على ظهره هذا ما ثم ان الناس الذي كان يفعله ذلك كلنا كان يفعل باعتبار ان العادة جارية بهذا والناس كانت عديدة حتى يعني ده مشهور يمكن لما بيجيبوا بعض المسلسلات المفسدة في واقع الناس ايام الجاهلية او في بداية الاسلام الميدة اللي بعملوه ايه الشعر الطويل واللحية الكثير هي ده اللي يميز العربي العرب كان كده شعره طويل واللحيته كبير طب اذا كان ده على تبديل الايه العاده وليس العادات لا عقونا هل كله او اتركه كله طب لماذا اخط اتركوه كله واعربت عن احلقه كله يبقى هنا يا جماعه مساله موافقه هي الاصل وننظر اذا كان هذا الشيء صرما ان نفس لم يامر به ولم يرتب على فعله ثوابا ونحن بذلك يبقى باب موافقه الناس اولى من مخالفتهم ولا يقل إلا بنا شرسن السنة التي نحرص على مشراي السنة التشريعية وليس في مجرد فعل ما كان المسلم يفعله إيه؟ استنال بما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم علي إيه؟ هذا في أصل الشحف لكن بعد ذلك ينظر إلى الموافق له والموافق لعرف بأس يعني بيقول أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه كله او احلقوه كله ده دليل تقول نعم هو دليل في أصل الحب إن من شاء أن يترك شعره تركه وإن شاء قصه لكن ده مع مراعاة عادة الناس الذين تعيشوا بينهم وعرف البيئة التي أنت فيها ما تعملوش لأن لأ نبس صلّم لما خيرت بين التحلو والطرق طرق لكن <تصفيق> انت بعد كده توافق الناس كما كان نبس صلّم يوافقهم يعني لو أن الآن قلت لك أن النبس صلّم كان يلبس الفروش عباء مفتوح من الخلف البس هم تقوم كده بين الناس؟ تقول عليك مجنون هل يقل لك هذا وتقول النبس صلّم لبسه فأنا بلبسه؟ لا، ليه؟ ما هذه مثل تلك؟ أنا بلبس حاش النهاردة معليش إلا ايوه اللي في مستشفى المجانين, المجانين هم اللي بلبسه عشان يبساهل اه يعني الثوب المفتوح من الخلف هذا مين اللي بلبسه الآن؟ في عرث النتح بلبسه يعني عسل الله وإياكم المصاب مرض عقل فلما يلبسه واحد الآن وقال لبسه ولما واحد نهاردة مثلا احنا بنشوف احنا اللي راح مثلا عمره او غيرها بيشوف الجماعة مثلا بتاعه جنوب شرقات هو بالضبط لابس اللي إزار. ازار اقرب ما يكون شبها لما نسميه احنا في عرفنا جيبة اللي المرأة تلبسها هذي ومنعوشة وكل حاجة يعني ممكن تلاقيه مثلا عكس الحرم والحاجة لابت عن ازار هو اقرب ما يكون شبها بالجيبة المنعوشة اللي تلبسها المرأة ولابت فوق أميسكا, اميسكا اميسكا خمس في الرب انت بالله عليك لو احد مننا عمل هذا ذا كان موجود على عهد النصف الاذار والرداء. والرداء. هل ممكن انت تمشي في شارع بابا؟ اذا انت ممكن تستحي انك تمشي باذار ورداء على هيئة المحرم. ممكن تعملها ده وتمشي بين الناس في بلدك بالاذار والرداء. ده كان مشهور جدا على عهد الناس فصلت. فخلاص. لان انا احفب دايما. اللي يتمسك بشيء ويقول ده سنة ياخد السنة لحده لان ابناك بعض الناس من الأساس. يأخذ البعض ويتشبت به ويبرك البعض الاخر يعني عندما كنت اناقش بعض الاخوة في مسألة قصر الصلاة وهل المسافة مثلا من قريتي الى قرية اخرى كنت رأت فيها درس او مدينة رأت فيها درس حوالي خمسة كيلو او سبعة كيلو هل هذه مسافة القصر فبعضهم قال اه مسافة القصر قلت له طيب اخي سريم لماذا تزمح لبنتك ولزوجتك ان تذهب الى هذا المكان بدون محب ولماذا قم بأنت وعشرة معك ليس عليكم أمير, أمير, أمير, أمير. احنا الان انت قلت عليه صفر خمسة كنو صفر انا هتلم بك انه هو صفر ولكن لماذا اخذت بها في قصر الصلاة ولم تأخذ في مسألة العمارة وفي مسألة صفر المرأة ولحو ذلك واطرد القاعدة خلي القاعدة متطردة تستعملها هنا وتستعملها هنا وتستعملها هنا, هنا طالما انه صفر يبقى لابد انه ياخذ كل احكام السفر هنا نفس الكلام ما لا ترضى ان تتعالى بحجه ان الناس سيقولون وان ده ممكن يكون فوق شهرة ايضا قطع عليه غيره من ايه من سنن العادات وضح. وضح. وضح والسؤال بعد ذلك هل يسن في اليسار او اليمين قال ماذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله قال الامام احمد اليسار اقصى لانه اكثر ولكن يجوز في اليمين والصحيح انه سن في هذا وهذا اي في اليمين واليسار وقال بعض العلماء اذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسمه تعالى ولانه يحتاج الى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وحينئذ اما ان يتكلف باخراض القاتم واما ان يستنجي والقاتم عليه وهذا فيه نوع من الكهانة ويأخذ من هذه المسألة فلما زال الشيخ ابن ان وضع الساعة في اليد اليمنى ليس افضل من وضعها في اليد اليسرى لان الساعة اشبه ما تكون بالخاتم فلا فرق بين ان تضع الساعة في اليمين او اليسار لكن ايهما ايسر للانسان الجواب اليسار بلا شك من ناحية التعبئة يعني. ومن ناحية النظر اليها ثم هي اسلم في الغالب بان اليمنى اكثر حركة فهي اخطر والامر في هذا واسع ولا يقال ان السنة ان تلبسها باليمين والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم وهذا اشبه شيء به انتهى كلام شير رحمه الله أما اليمين في الخاتم فحديث أنس ربي الله تعالى عنه في الصحيح في المسلم أنس سلم لبس خاتم فضة في, في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفته وعنده أيضا من حديث ابن عمر نحو وعن علي ربي الله تعالى عنه أن أنس سلم كان يلبس خاتمه في يمينه رواه أبو داود والنساء وفي البقاء عن عبد الله بن جعفر وثبت عن أنس ربي الله عنه قال كان خاتم النبس سلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس قاتمه في يده اليسرى وجملة القول في هذا الباب أن الغالباء من شأن النبي صلى الله أنه كان يتختم باليمين باليسار وجمع الحافظ ابن حجر بينهما فقال ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللفس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه لا كالمودع فيها فان حافظه فين؟ فييده فقط مش لتزين ولا غيره ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها انا اقول لك اللي بالبثه في اليسار الان يجعل زي ايه وديع في اصبعه من اليد اليسر فعندما يريد ان يختم به يمد ييده اليمين وانجعه ويخلعه ثم بعد ذلك ايه يضعه في يده اليسر يبقى اخذه باليمين ووضعه به اليمين باعتبار ان القعدة اللي ذكرناها ان كان يأخذ ويناول بيه اليمين. اليمين وهذا في الحقيقة يجعلنا مرجح تقديم اليمنى على اليسرى في الخاتم والساعة نصح هذا ليه؟ هذا الجهر وهو اول لان حديث انس رضي الله تعالى عنه ان كان الخاتم في يده اليسرى الذي ذكر فيه الخاتم في يده اليسرى ذكر في الخاتم الذي كان يختم به كتبه الى ملوك الارض وده اللي جعل الحق بيقول إذا كان التزين يبغى في اليمين وإذا كان لي استعماله في الخدم ونحوه يبغى في اليد في اليسر وإذا قلنا هناك ما كان ظاهرا من باب التكريم والتزين يبغى في اليمين فهكذا ينظر إلى القفض من استعمال الساعة أو وجودها هل هي للتزين وال... يعني يتحل بها ان كان كذلك فرق عالفين اليمين ولقائل ان يقول ان اصل هذه الساعة صنعت لتجعل في الشمال ولا لا اه يعني اصل اللي صنعها وهي صنعها طبعا غير مسلمة في البداية فصنع الدطورة في الشمال فتعمد جعلها في اليمين قد يكون في نوع من المخالفة لمرادها أولاء وكان السلم يحب ان يخالف اهل الكتاب في شأنه كله سيترجح بذلك ايضا وضعفين في اليمين لكن الامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى ولا تتريب على من فعل هذا او ذات ولا يطلق القول برضو بالايه بالسنية هكذا نعم افضل استعجلش معك على رزقك ان شاء الله الكلام جايش الكلام جايش ان شاء الله في مسألك ذكر الله عز وجل في الخلاء ما حكمه هنتكلم على هذه المساله كدليل او أحد ادله المانعين من ذكر الله عز وجل في الخلاء طيب اذا اولا هو يمسك اليمي الحذاء في يد اليسرى ام بيده اليمنى الظاهر انه يمسكه باليسر بل ان الثابت عن النبي صلم انه كان اذا صلى جعل حذاءه عن يساره وامر بذلك اذا كان يصلي في جمع يعني عن يمينه ناس وعن يساره ناس يجعله بين يديه فهو صاحب الشيء يتدرر به او ينتفع به وحر. انما للأسف تجد بعض الناس بيصلي وواضح حذاء خلف. فيجى كل اللي في الخلف يسجد يسجد, يسجد يسجد على حذاء. هو متكير كده انه صنع يعني خيرا. وهو اساء بسعري هذا. لانه هو مأمور ان هو عن بين يبيه. هو يتدرر به ينتفع به وحر. إن لم يكن عن يساره أحد ما يدعنوا عن, عن يساره لما تألم الشهورة جدا في الحرم وغيره تجد ترى تربع الناس إلا من رحم الله يفعلون ما ذكرت لك يجعل حذاء خلف من ورائه فيسجد على هذا الحذاء أو يكون هذا الحذاء بمثابة كبلة له أو فالظاهر انه يأخذ بيه شماله. ثم عند التناول هل يناول بيه اليسار باعتبار ان الاخرى يأخذ باليسار ام انه يتكلف النقل بيه اليمين الظاهر ان التكلف مزموم الظاهر ان التكلف مزموم فاذا كان هو في يده اليسرى وهي السعر اليه يأخذ بيدي اليسرى فهذا يعني والله اعلم من جهة النظر يباشره بالعطاء اليسرى والاخر يأخذ به اليسرى يقول, يقول الخروج من المسجد يكون باليسار كما جاء في اثر أنس من السنة إذا دخل المسجد أو إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى اللي ذكرناه المرة الماضية طيب فهل يخرج باليسار ويبقى حافيا حتى يخرج اليمنى فيجعلها أول ما ينعن نعن, نعن في القضية أنك تقص حافي شوي نفس الله أمرنا بالاحتفاء أحيانا يعني الوحد يتعلم الخشونة او شيء من الخشونة بعض الشيء يعني مجرد انك وقفت على ما في المسجد دهدك درجلك اليسرى حتى تقرش باليوم لو تبدأ تلبيت لا ده كمان لو انك تلبس هذا ان يحتاج الى جهد في الجبس تجلس كمان لكن مش تجلس وقت في المسجد وخلفك يعني صلى الجنازة ولا حاجة يعني مثل هذه الامور ينبغي ان فيها الاحوال لالا يعني يتهم الدين بسببك او يتهم غيرك بسبب صنيعك لا احنا قلنا العرف اذا لم يصادم نص سواء كان النص ده فعل علم منه انه تصد به التشريع او قول سواء كان في حش على هذا الفعل او بيان سواب له او نحو ذلك هنتكلم في الاعراب اذا لم تقالف مصوص فعلية او قولية هو الاولى ان هذه الجزامة تجعل على اليسار او في الخلف الاولى لكن لو جعلت الظاهر ان الاذى المترتب على وجودها ليس كالاذى انك ادعالها عن يمينك و الى جوارك واحد ايه واحد اخر انما هو الاولى خصوصا في مساجد السنة انها تجعل على اليسار او في الخلف نعم في اي حاجة للحديث الاخر بسم الله، السلام عليكم. الاسئله كثيرة على هذا الحديث فنجيب عنها ان شاء الله. والنساء تختلفنا في اليمنه واليسرى والافضل في ماذا؟ الامر فيها واسع ايضا، الامر فيها واسع لان النساء شقائق الرجال. وما لم ياتي نص بتفصيل شيء على شيء فالاصل الايه؟ التوسيع. لبس القمص للرجال ويكون مقصر ويكون مقصر ويربي الزقن وهو في مجتمع اهله غريب بينهم او اضطر الى لبس البنطال في الشغل او مناسبه يجوز لباس البنطال ويكون مقصر وكثير من الناس ما و... زلنا في الضابط اللي ذكرناه القمص هذا النبي صلى الله عليه و أم لم يحط عليه كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه و وبين الحد اللي ينتهي إليه القميص وهو إلى الكعبين بالأمر ورتب وحيد على ما زاد على ذلك إيه علاقة ذاك الكلام اللي احنا نقوله في سنن العدد سنن العدد بما قلت أشياء كان الناس يقعلونها على عهد رسول الله فسلم ففعلها كما كانوا يقعلون وبالتالي لم يأمر به ولم ينهى عنه ولم يأمر به مخالفته هفته فبالتالي كل ده يجعلنا نقول ان ده الحكم الشرعي فيها موافقه العاده لان نفس لما عملها او عملها موافقه لعادات احد بيئته وعرف زمانه انما اذا تعلق بها امر او رتب عليها ثواب او رتب عليها وعيد كل ده انتقل من سنه العادة الى سنه الايه سنه العباده كذلك الحكم الناس دي ما قلنا كانوا على عهد من السلام يطلقونها لحفظ فلو لم يأتي الأوامر النبوية بإطلاق اللحيان لقولنا إنها يلات إيه سنة عادة ومن شاء أطلقها ومن شاء حلقها إنما لما أمر بها أن تتسلم بخمس صيغ من ساغ الأوامر خلاص أصبحت تحولت من سنة عادة الى سنة, سنة تشريعية ولما نقول سنة ما يفهمش منها السنة الاصطلاحية انه هي المستحادة المستحاد. سنة ممكن تصل الى درجة, درجة القرض نعم. نعم يمكن ان تحول العادة الى عبادة نعم. نعم لا شك ان كل العادات تحول بالنية الصالحة الى عبادات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات لكن لا بد أن يراعى ما ذكر من الموافقة وليس المخالفة وفي السنن التشريعية غنية أو غناء عن كثير من سنن العادات التي تدخل فسادا على الإسلام وأهدهم من باب القيل والقال ونحو تختم المرأة في اصبع السبابة حل في حرمة وفي اي اصبع يتختم الرجل الاولى في الرجل البنصر او الخنصر هذا اللي ورد فيه النص اما بالنسبة للمرأة في الامر فيها واسه انت قصدناش بالخاتم ان احنا نتكلم نقول احكام الخواتيم النهاردة امان ابن راجب لول شرف احكام الخواتيم اللي يرجع عليها في احد المسادد الكتف في سجاده القبلة في كمان يعني ما تكفوش بنادي يبقى في اليمين وعماله في القبلة لمسجد النساء ولكن يفصل بينهم بستار حيث الستار والجزامه عن الجدار خلاص ترى ما في ستار لا دفع التفاء هل يقوم باليد اليمنى ام باليد اليسرى الاولى باليد اليسرى على قول الجمهور باعتبار ان هو من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ينطبق على إرسال الشرع إرسال الشعر يعني إيه إرسال. يعني إيه يعملوا قصة مثلا منه عليه إرسال هو الإرسال وهو الإرسال الإرسال للأمام والإرسال للخلف هو إرسال للخلف ليس مشكلة إنه بيردوا للخلف إنما هو إرسال النبي صلم كان يسرق رأسه من المنتصر وكان يعمدوا الى ذلك مخالفة لأهل الكتاب لأنهم كانوا يردونه الى الخلف نعم لكن مع الضابط اللي ذكرناه انه لا يدخل في باب الشفرة نعم سابس عن نفس سلم لأنه عمله مخالفة لأهل الكتاب فإنت لو عملتوا مخالفة لأهل الكتاب يعملهم ولكن مع ملاحظة إيه؟ إنك تغط شعرك كما كان نفس سلم يغطي في أسئلة أسئلة لمكتوبة أولا حمل أخت أبو زوجها هل يجوز أن يرى أخت زوج ابنه يعني يرى أخت لا طبعا هي الممنوعة او المحرمة عليه زوجت ابنه أما أختها فليست محرمة على زوجها نفسه إلا تحريما مؤقتا بحيث يجوز له أنه لو طلق أختها وانقضت العدة يتجوزها أو ماتت أختها أنه يتجوز إنما هي التحريم ده تحريم مؤقت إنما المحرمة عليه هي زوجة ابنه فقط اما اختها فلا هل يجوز ان اكشف وجهي امام جارة لي نصرانية كانت تعرفني جيدا المهم ان تأمن ان لزوجها او بعض الرجال وذي من الافات اللي دخلت فيه افراح حتى بعض الطيبين تجد الواحد كل هم يقول لك ايه ده انا عازل بنتي عن الاختلاف انا عمل لها عرص مستقل ثم يدعو كل من هبه ذك من النساء فتدخل المرأة لا دين عندها ولا اخلاف وتخلق تصف المرأة كأنها تراها ودي مشكلة تانية لك طيب معنى انطقل الناس ايو انطقل الناس وفي القليل الطيب غناء على الكثير الخبيث ولا لا كل يستوي الخبيث هو الطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث إذن هنا العهد التي تريد أن تفرح لا يلزم ان احنا نأتيها في مئة امرأة او اكثر ممكن نأتيها عشر من او عشرين امرأة يدفين ولا لا يدف جدا ان هم يفرحوه انما نأتي بامرأة لا نعرف على اه يعني اه عندها اخلاق ام لا عندها دين اه ليس عندها وتخلص قولتها انت كنت حطها معرفش ايه على وشها وحطها ايه على ايها وحطها على ايها وحطها عارب ايه وتنصف وتمرك جالة انا اذكر والله ان اه اهلي ذهبت مرة الى طبيعة وفجئت ب اخو هذه الطبيبه او باخو هذه الطبيبة طبيبه يقول لاحد وكان زميل لي في الدراسه يعني ففجئت بواحد جايبه انت البجاحه كده كل حقك شبح فلانة ممثلة يعني انا اتجن صح انا اتجننت اللي قال الكلام ده فكر فلان فذهبت فسهرت وهي طبيب طبيب طبيب, طبيب. فأقسمت عليه بعد ذلك وكنت ما يعني أعلم وقرأت أن تذهب هذه الطبيبة إلا تحضر في النذهب إليها يعني الطبيبة وشوف شكلنا الساقية راح أتقول لها أخوة ده مراد كلان شكل كلانا ومعرفش إيه وكده فما بانك لما نفتح اللي قرأت أقول آه ده فرح ما شاء الله مش مختلط وفرح م...